خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما نزقنك من الشيطان نزق فاستعذ بالله فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا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 وهدوء رحمة للقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأوصتوا لعلكم ترحمون وذكر ربك في نفسك تضرعوا وخفتوا ودون الجهر ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكم من الغافلين